بسم الله الرحمن الرحيم ويد لكل هما الذي جمع مالا وعده يحسب أنما في الحطمة وما أدعى كما الحطمة نار الله المكرر أدتي تطلع. طلع على الأفئذك إنها عليهم مؤصدة